آفه الصلاة الذاتية على حروف هجائية السلام الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على ألف قياد الذات على إيجاد البلدات القائمة نورها بدونها في غيب الذات قبل أن تبرز الأسماء والصفات من غيب الذات التي كانت مختارقة منها وبظهورها ظهرت المخلوقات وبسضت الأرض ورفعت السماوات وسواوات ورفعت السماوات وزر الرحمن على العرش الموجودات وبها كمل الضغور للذات وإها تعينت الأرواح السالمات وتعين عالم النورانيات والجسمانيات باء البهار الذات على النصة كليات القائمة بك لك في غيب غيبك من باهيت به مغلقاتك وعرجت به إلى حضرتك واسمعت روح وكشفت له عن جمالك واخترته حبيبا لذاتك وخلقت عليه خلع أسمائك وصفاتك وتوجته بتاج الخلافة العظمى لديك حتى قام بأملك ونهيك جيم جمال ذاتك المفاض جمال منك أجمل مخلوقاتك في أرضك وسماواتك من أفض منه الجمال على موجوداتك فتجملوا به لك لأنه جمالك من هو أجل عبادك لديك جودك على مخلوقاتك من ظهر جمالك لمن آمن به لك وجلالك على من أعرض به عنك تعل التال على ذاتك ذاتك القائم بالتلالة على أحدية ذاتك وواعبية أسمائك وصفاتك التال عليك المبين البين لأمرك ونهيك المجتهد بك حتى المجتهد بك حق اجتهادك ها هو ذاتك القائمة بذاته السارية منه في موجوداتك الراجعة به العالية العارية الناس عين هدايتك عليك القائم بها رسلك الهادين بها عبادك إلى فردانية ذاتك وإلى واحدية ألوهيتك باب ملاية ذاتك على محبوبيتك وتوليك له وتوليه لك من تولى الملاية على مخلوقاتك فقام عليهم بولايتك وعاملهم بمكارن الأخلاق لأجلك زاء زهرة باتك التي أثمر منها عرشك وفرشك وما ظهر من مصنوعاتك زهرة علوم ذاتك التي أثمرت معلوماتك من على عبادك من أظهرت به جودك على مخلوقاتك ها الحياة باتك في كل رطب ويابس بقولك ما من شيء إلا يسلك عنده من من أوجدته حضرتك أين الحياة السارية في مصنوعاتك القائم بها وعنصر موجوداتك الراجعة به إليك العارية عن من سواك طاء تحارة ذاتك الأقدسية المقدسة ذاته بذاتك من هو الداعي إلى تقديس ذاتك وتنزيه أسمائك وصفاتك عما خطر في أوهام عبادك من تقدس ذاته من ذاتك في غيبك وشهودك يا أيمين ذاتك من مخلوقاتك القائم بالعهد لك الدال عليك بك من كان يأوي إليك في كل طرفة عين ومن أوى إليه أوى إلى رحمتك كافٌ كفاية ذاتك بذاتك من ذاتك ما نكتفيت به أزلوه وأبدا بالتعود إلى أحدية ذاتك وواحديت ربوبيتك أي متعارض الأزليه إلى الإيمان الأبديه. لا مهواء حمدك المضل على مخلوقاتك المزين, بال... المزين بأنوار اسمائك وصفاتك من فتحته من مشرق ظهور أزلك إلى مغرب ظهور أبدك وخففته بأنوار ذاتك وجعلته الخليفة عنك في أرضك وسماواتك من نسمى ذاتك بذاتك من ملكته في أزلك زمام رسالتك وأرسلته رحمة لعبادك وأنزلت عليه كتابك فأمر بما فيه ونهى عما نهيت عنه حتى تم ما شرعت لعبادك فأرجعته إليك كما كان بك نون نور ذاتك اللابس لأنوار أسمائك وصفاتك العارف من بحر علم حضرتك والمقسم على مخلوقاتك نون نظرك البارز بالرحمة على مخلوقاتك سين سيف ذاتك على أعدائك من سافرنك إليك المتقلب بصفاتك حتى أظهرت به حقائق كلماتك فقام بكل, فقام بكل تجل نسيب إليك ونظر إلى مخبرقاتك به عنك عين عينيتي ذاتك لخلقك من من عزه منك بك وأنزلت عليه في كتابك عزيز عليهما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم القائم بعزك عين رحمتك فاء فتح أنوار ذاتك القائمة على أهل سماواتك وأرضك فاء ظرفية في أنوار قدسك الظارف لكمال كلياتك من ضرف منك الشفاعة العظمى لخلقك بالغرض عليك صاد صفاء على محبوبك من اصطفيته على مظاهرك واخترت ذاته لذاتك ورقيته بجل ذاتك حتى جمع بذاته شعر تلالاتك على ذاتك ثم فضلت منه موجوداتك وأرسلت إليهم داعياً لذاته إلى ذاتك وبالقيامة بالخلافة عنك قاف قدرة ذاتك التي قدرت بهذا ذاته فقام بقدرة ذاتك لابساً خلع أسمائك وصفاتك فقويته على حمل رسالتك التي هي إلى كفة مخلوقاتك فقام بها من أزلك إلى أبدك داعيا إليك وأنزلت عليه في كتابك صاد القرآن بالذكر أي الجامع بذاته ما تقدم وما تأخر من العلم الذي هو عين الذكر وراء رفعة ذاتك من ذاتك من رفعته إلى سدرة المنتهى وادنيته وأدنيته منك بك وكلمته بكلماتك المجردة عن الكليات والحروف لأنه قائم بك ثم أنزلته إلى أرضك وقرنت ذكره رنت بكره مع ذكرك التائب ذاتك ذكر معك شين شفاي نسي التي كانت مشرقة في غيب ذاتك. والسبب لفتح بابي كنز حبك القائمة ذاته في معرفة ذاتك أول من برز من بابي كنز حبك لابساً خلع محبوبيتك قائما بأسمائك وصفاتك فصلت منه ما يكون وما كان حتى ظهر عالم الأكوان وقام به الإنسان والإنسان من هو عينك من الأعيان الذي تنظر به إلى عبادك يا منان تاء قبلة توبة عبادك ورجوعهم إلى ذاتك من اتقاك حقا تقاتك تاء تأييدك له على أعدائه وأعدائك تاء ثناء على ذاته في كتابك ثمرت تجلي ذاتك التي أثمرت منه موجوداتك القائم بثناء عزك عزيز مملكتك خاء خير ذاتك على مصنوعاتك من جعلت الخير من ذاتك على ذاته فكمل الخير بذاته وصفاته وأفض منه على كل من ظهر عارفا بحضرته خيرك على خلقك من بوجوده عرف الخير منك ذا ندي جمال ذاتك القائمة ذاته بجمالك القائم بكلك أروس مملكتك ذات الصفات النورية والأخلاق الأزلية القائم بمعارف الذات الأبدية من كان سببا لإيجاد عالم الروحانية والجسمانية القائمة في عالم الناسوتية رعد غياء ذاتك في أحدية ذاتك الغياء القائم بأسمائك وصفاتك من استغاء نوره من نورك وأشرف في سماء كلياتك وأرض جزئياتك التي وجدت لعجله تجلياتك على مخلوقاتك ضاء ظل ذاتك الذي قام بظله مجمع موجوداتك وعمشيته بلا ظل في أرضك وأييته وأيته بطلال عز عظمتك وأظهرت ظل ذاته على عالم العدم فصيرها وجودا بك قائمة وإليك راجعة غين عناء ذاتك عن من سواك وغناء ذاته من ذاتك التي أغنت دعوته التي أغنى تعامته في عالم الأرواح لمن سمعنا من الأرواح حتى تنزلت حتى تنزلت في عالم الأشباح والأرواح حتى كانت عين الفلاح من أظهر بك مكالمة الأخلاق. فصل الله عليه صلة تغنني بها عمن سواك حتى أقوم بغناك مسلم الأمر لك وسلم الله عليه سلاما أسلم به من كل يبعدني عنه كل شيء يبعدني عنك وأتسلمني بكلك حتى أقوم بما جاء به نبيك داعيا به على بصيرة منك وأجعل اللهم وجودي مستول لتجليات كلياتك ومظاهر جزئياتك حتى أقوم بك لك وأتحقق بحقيقة حقك وأفقد نفسي لديك وأقوم بأمرك بك إليك وصلي وسلم على الهادي البشير الذي هو رحمة للعالمين عدد كل مخلوق قام بتجليك إلى يوم الدين وعلى حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله القائمين بشرفه العارفين بما جاء به المتمسكين بشريعته، الهادين المهتدين بطاعته، الطاهرين بطهارته وأصحابه القائمين بنصرته الرافعين لإعلام شريعته الهادين لأمته. أدد كماله وكمالهم واكمني بكمالهم به واحشرني في زمرتهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا معين